بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله و على نبينا محمد وعلى اله حديث, حديث جرادر لا يسأل ودي الله إلا الجنة <تصفيق> أخرجه أبو داود في سننه كما قال المصنى رحمه الله تعالى وكذا أخرجه ابن مندة في الرضي على الجهاز والاسناد و عله الاسناد مدار على سليمان ابن معاذ ابن قرن و قد سلفوا فيه فدهار من عين النفائيو وقال ابو ذر ليس بذات وقال ابو خاتم انه ليس بالمتين واما احمد فقط قال لا ارى به باسا ولكنه يفرط في التشير وقد روى الإمام المسلم السليمان هذا في الشواهد ولذلك ذكره الحاكم في كتابه المتخل الصحيح الذين عيب على مسلم اخراجه لحديثه وقال الحاكم اخرجه مسلم شاهدا وهو فوق او وهو دون هؤلاء دون الذين نعيب على مسلم إخراجه لحديثين في الشواهد نعم فقد رمي بالغلوم وفوق الحفظ جميعا نعم ولذلك فإن هذا الإثناد إثناد بعيث لا يسخ من نحيط الرواية وقد ضعفه ايضا العلامة الالبانية حيما الله فعل ولذلك من رأى بعض الحديث ف... فإنه لم يطعارب عندهم لما الحديث الاخرى التي جاء الآن نص على أنه من سألنا بوجه الله أن نغطيه مطلقا ولم يقيد هذا بالجنة ومن هذه الاحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما كان الاول برفقات كده حديث ابن عباس والنتيجه فيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من استعاذ بالله فأعلم ومن سألكم ومن سألكم ودي الله فأعطوه نعم <تصفيق> هذا الحديث صححه العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في السلسلة أبطخنها وقال سنلوه جيد برقم فله 50 بعد ال200 ظاهر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر ان من ساله يعني من سال أحدنا بوجه الله وجب عليه أن يعطيه وبلا هذا الثائل لن يسأل وجه لا الجنة لن يسألك الجنة ولكنه يسألك شيئا من متاع الدنيا في الغالم ف لذلك يعني هذا مما قد يشير إلى مكارس الحديث الآخر وإلى ضعفه والغلماء في هذا الحديث في حديث جابر هذا عليه على أو نحو يعني إلى طريقين في التعامل مع هذا الحديث المنح الأول من ضعف الحديث كما ذكرنا الآن وذور الراجح كما بينانا الأقرب أن الحديث ضعيفه ومن من ضعف الحديث وأثبت نكارته وأعلىه بالأحاديث الأخرى ابن منذة من في كتابه الرد على الجهنية ولذلك قد كنت انتهيت من تحقيقه على مسختي القطية الوحيدة منذ سنوات ولكنه لم يضبق حتى لهم. وقد كان قد حققه لأول مرة الشيخ ناصر الفقيه حفظه الله وك... وكان عملي في الكتاب أني كنت بالمقارنة بين النسخة الخطية وبين نسخة الشيخ الشيخ نوفر الثقيل أصلحت مطلئ قد وقع فيه من سقط ومن بعض الأخصار الشاهد كان مما ذكر ابن مندة في كتابه الرب على الجهنين بعد أن روى الحديث بإثنابه <تصفيق> قال ولا يَثْبُتْ مِنْ جَهَةِ الْرُوَافِ حديث جاذب لا يسأل مواجه الله إلى الجنة لا يثبت من جهة الرواب وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. أنه سأل بوجه الله واستعاذ بوجه الله وأمر من يسأل بوجه الله أن يعطى من وجوه مشهورة بأسانيد, بأسانيد جياز رواها الأعمة عن عمار بن ياسر وزيد بن ثابت وأبي أمامته وعبد الله بن جعفر وغيره ذكر ذكر ابن منذة هذا الكلام تحت باب قول الله كل شيء هالك إلا وجهه لو الحكم وإليه ترجعهم وقال الله سبحانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يدل على حقيقة ذلك والمنح الثاني الذي نحاه البعض الذين يعني خسن الحديث أو يعني يثبت من ناحية الإثناد وممن ذهب إلى هذا السخاوي كما في كتابه المقاصد الحسنة أن السخاوي قال الظاهر أن النهي فيه للتنبيه إن الله يفعل بوجه لي إلى الجنة النهي هنا عنده للتنبيه ليس للتحريم ثم قال ولا يمنع الاستجاب نعم. ولا يمنع الاستحباب ولا يمنع استحباب الاستحباب الاستحباب بمن سئل به الله. من سألك بوجه الله لا يمنعك حديث جابر هذا من ان تجيبه الى سؤاله وقد ورد الطرهيط من كلهما فعند التبارني نعم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ملعون من تأل بوجه الله ثم منع سائله نعم ما لم يسأل هجرة ما لم يسأل هجرة أي الهجر هو الفحش وحديث أبي موسى هذا مباره على عبد الله ابن عياش وفيه بعض نعم من جهة الهض وإن كان العلامة الألذانين رحمه الله تعالى قد مال إلى تحسينه كما في السلسلة الصحيحة نعم برقم بعد, بعد الشين فهذا حبيب إن ثبت يدله يشعل تحريم رب من سأله بوجه الله بل قد يدل على أنه من الكبائر لأنه قال ملعون من سؤل بوجه الله ثم منع سائله والذي يظهر أن المرحى الأول والأقرب إلى الطواب وأن الحديث حديث, حديث جابر حديث ضعيف ولا, ولا يعارض الأحاديث الأخرى التي صحت والتي نفطت على استحباب أو إيجاب إعطاء من سأل بوجنا أي من سأل أمرا لأمور الدنيا وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنقه بالسندة التخيح عن عطاء أنه قال قال أو أنه كاره أن يسأل بوجه الله او بالقرآن نعم في أمر من أمور الدنيا يعني قد يقال أيضا إن من أوجه الجنة بين حديث جياذر هذا والأحاديث الأخرى أن الأحاديث الأخرى قد نصت على استحباب او وجوب إجابة أسائل بوجه الله ولكنها وإن يعني يفهم منها أنا تنص على جواز أن يسأل أسائل بوجه الله في أمور الدنيا غير الجنة ولكنها لم تدل أو لا تدل على استحباب هذا يعني هل يستحب أن تسأل بوجه الله أمر أمور الدنيا الحديث لا تدل على هذا تدل على المشروعية فقط على حذب المفهوم منها وليس على حذب المنطوقة فقد يقال انه ان, إن جرينا على مجرى اصحاب القول الثاني الذين حسنوا الحديث سنقول نعم انه يدل على كراهب ان يسأل المرء بوجه الله أمر بأمور الدنيا وأيضا ممن دين هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المكيد نعم حيث قال نعم أنك إذا سألت الله اذا سالتم ان سالت, سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا خرج أن تسال بوجه الله لو ان سالت شيئا من امور الدنيا فلا تساله فلا تساله بوجه الله لان وجه الله اعظم من ان يسال به لشيء من امور الدنيا وهذه قد تكون لنا نعم فامور الاخره تسال بوجه الله كما اقول لك مثلا اسالك بوجهك ان تلجئني من الله وكذا ترى في صحيح النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قرأ قوله تعالى هو القادر على ان يبعث عليكم عزابا من فوقكم فقال اعوذ بوجهك ثم قرأ او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك ثم قرأ او يلبسكم شيئا وينام لديكم بعضكم بأس بعض فقال هذه اهون او قال هذه ايسر لذلك يعني من باب الخروج من الخلاف نحن نقول إنه ينبغي على المرء أن يتنزه أن يسأل بوجه الله أمور الدنيا وأن يعني يقتصر على أمور الآخرة وما يقرب إلى الجنة وما يبعد عن النار اللهم أسألك بوجهك أن تدخلني الجنة اللهم أسألك بنور وجهك أن تدخلني الجنة لا بأ إلى اللهم أسألك بوجهك أن نعم أن تريثر لي الأعمال التي تقربني إلى الجنة لا بقى. وأيضا يستفاد من هذا الذات ومن هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله والوجه صفة من صفات الذات نعم من الصفات الذاتية لله نقبل على ثبوت هذه الصفة الآيات والأحاديث نعم ومن هذه الآيات قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وأيضا نحو قوله تعالى والذين صبروا بإطغاء وجه ربهم ونحو قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأيضا من الأحاديث التي تدل على صفة الوجه نعم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخراجه إمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يشاهد من الحديث أنه قال نعم إن الله لا ينام ولا ينبذي له أن ينام يخشد القصة ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل يخشد Yeah. <laughs> ن جابه امور وفي روايه النار لو تستر لا احرقت صحوات من تاء اليه بفروا من خلقي سبحانه تبارك وتعالى ف الله سبحانه وتعالى, فالله سبحانه وتعالى له وجه يليق بجلاله وبكماله ليس في شيء ولا يجود أن يفصر وجه الله بأنه كناية عن الثواب او كناية عن إرادة الخير أو النعمة كما يقول هذا أصحاب البدع والأهواء من الأشاعر ومن المعطلة الجهنية <تصفيق> اقرأ الباب لباب قال الشيخ رحمه الله ما زالت اللون وقول الله تعالى لو كان لنا شيء ما قتلناها هنا وقول الذين قالوا لإخوانهم وقعلوا لو أطاعونا ما قتلوا في الصحيح عن أن رحم الله صلى الله عليه وسلم اترف على ما ينفرق واستعن بالله ولا تأجزن وإن أطابك شيء فلا تقول لو, أن لو, أن لو أني فأعلم كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله قدر الله, الله, الله وما شاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هل <تصفيق> تنظر؟ <تصفيق> <تصفيق> هذا الباب يعني يشير أو يصلف إلى مسألة تمث في جناب التوحيد يتتعلق بالإيمان بالقدر الذي هو ركم من أركان الإيمان الستة <تصفيق> ولو هي حرف فالحرف الأطل أنه لا يعرف بالآلس واللام نعم ولكن المصنف عرفه من باب أنه قصد اللفظ لم يقصد الحرف يعني كأنه أراد أن يقولنا ده نجاء في لفظ أو في اللفظ لو كان هناك كان هناك محذوف ولو تستعمل على عدة اوض منها المشروع منها المحذوف وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في آخر كتاب التمني بابا سماه باب ما يجوز من اللون وقوله تعالى او قوله تعالى لو أن لي بكم قوة أو آو إلى ركن شديد قوله نوت ثم ذكر تحت هذا الباب عدة أحاديث استخدمتها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو ويتدخل تحت القسم المشروع فقبل أن نذكر هذه الأحاديث التي تدل على جواز استخدام لون في بعض الأحيان نشير إلى الأقسام الأخرى التي يحرم فيها استخدام لون والتي أشار إليها العلامة بن ورسيين في القول المفيد الوضوء الأول أن تستعمل في على الشر أي أن تعترض بها على شرع الله عز وجل نحو ما قال سبحانه في حق المنافقين في سورة آل عمران قولهم لو أطاعونا ما قتلوا أي لو أطاعونا أي لو أن المؤمنين أطاعوا المنافقين ورجعوا مع الذين رجعوا في غزب الأخذ ما قتلوا فلو أطعوهم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر الشرع ورجعوا ما قتلهم هكذا اعترض المنافقون بلوت على شرع الله عزيز الوضع الثاني من أوجه استخدام لوت أن تستعمل فلأطراض على القدر على قدر الله عزيز أعوذ بالله من هذا وهذا محرم أيضا والمثال على هذا او من الأمثلة على هذا قوله تعالى أيضا في سورة العمران أيضا في سياق غزوة أخذ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض او كانوا غزة لو كان عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا أيضا يحرم أي أن أنهم قالوا لو أن المؤمنين الذين قتلوا في أخي لو أنهم بقوا معنا ولم يخرجوا ما ماتوا وما قتلوا فاعترضوا على قدر الله بمقتل هؤلاء فاعترضوا ابتغاء نيل الشهادة في سبيل الله في غزوة أقد من أنهم لو أطاعوهم وما خرجوا ما قتلوا فاعترضوا على قدر الله بلو على قدر الله بمقتل هؤلاء الوجه الثالث أن تستعمل في الندم والتحصر على ما فات <تصفيق> ومن هذا او يعني مما يذل على تحريم هذا الوجه أيضا ما قرأناه الآن في الحديث القول النبي صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما يمتعك استعملنا ولا تعجب و وإن أصابك شيء فقل قدر الله قدر الله ما شاء فعل ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا إن لو تفتح عمل الشيطان والوجه الرابع أيضا الممنوع أن تستعمل في الاحتجاج على القبر بالمعصية نحو قول المشركين لو شاء الله ما أشرقنا وقول نعم ونحن قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم فاستخدموا لو في الاحتجاج على شركهم بمشيئة الله والنوى الخامس انتوا استعمل في التمنيه وهذا جائز ولكنه أيضا يختلف على حذب حال المتمني فإن كان يتمنى خيرا فخير وإن كان يتمنى شرا فشر يعني يمنع يعني ويدل على هذا حديث النفر الأربعة الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنبه بسالب صحيح من حديث أبي كفشا الأنباري أبي كبشة الأماري رضي الله عنه والذي جاء فيه أن أربعة نفر وذكر منهم هذا الذي أتاه الله مالا وعلما وذكر الآخر الذي لم يؤتيه الله مالا ولا علما فقال لو آتاني الله المال والعلم لفعلت أو لعملت بعمل كلان الذي أتاه الله المال والعلم فهما أو فهو والنيته هما في الاجر سواء فقل لو اتاني الله اتمنى لو اتاني الله هذا المال وهذا العلم لافعلن كذا وكذا من الخير فهذا بهذا التمني بلو يحصل على الأجر نفسه ان شاء الله او على قريب منه من هذا الذي اتاه الله المال والعلم وهما في الأجر سواء وعلى خلاف هذا الذي أتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فخبط في ماله خط عشواء وأنفقه في المعاصي فيأتي هذا الرجل ويقول لو أتاني الله مالا لفعلت او لعملت بعمل فلان أو. فهو ونيته وما في الوزر سواء هذا تمني ولكنه تمني الشر أو. استخدم لو في التمني لكن إيه؟ تمني الشر لا تمني خير. طيب والاحديث التي اورابها المخاري هنا في هذا الباب الذي اشرم اليه انفا والتي هي من, من الصور الجائزة في لو والتي آآ منها التمني ذكر المخاري في أول الباب حديثة ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المتلاعمين نعم وان نعم وابن ذكر عبد الله بن سداد او ذكر المتلاعنين فقال عبد الله بن سداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لو كنت راجما امراه من غير بينه اي لرجمت فلانا هذه المتلاعنه وذكر في الحديث الثاني حديث عمر رضي الله عنه في تأخير صلاة العشاء والذي جاء فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أخر في ليلة صلاة العشاء ثم خارج على الناس فقال لو لا لو لا فلأشق على أمتي لا بالصلاة في حديث الثاني والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه واله وسلم لولا ان على امتي لا امرتهم بالسواك وله الحديث الراوي حديث ثابت عن انس رضي الله عنه والذي جاءت به انه صلى الله عليه واله فان قد واصل اي خلال رمضان فواصل أناس معه فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أي أمر الوصال فقال لو, لو مد بي الشهر لو مد أي انتد بي الشهر أي شهر رمضان لواصلت يدعو المتعمقون وصاله كلمه لكل بهم وجاء ايضا في حديث ابي هريره ويعد الحديث الحديث الخامس في الذات او حديث الرضع أيضا في الوصال أنه صلى الله عليه وسلم قال لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال فواصل بهم يوما ثم يومين ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لازدتكم أي الهلال لذتكم أي لذتكم في الوصال كالمنكل به وفي الحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومتي حديث عهد عند جاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر الجدر أي الحجر أن أدخل الجدر في البيت والانطق بابه في الأرض وفي الحديث السادس حديث ابي هريره وايضا من احويه الحديث السابع ومن حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله عليه واله وسلم قال لو كنت او لو سالك الناس واديا او شعبا وسلك الأنصار واديا أو شعبا أي آخر لسلكت وادي نعم وادي الأنصار أو لسلكت شعب الأنصار نذكر ما قاله العلماء في أوجه الجمع بين هذه الأحاديث السبعة وبين الحديث الذي جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قد كاره قول له وقال إن لو تفتح عمل الشيطان فكيف يقول إن لو تفتح عمل الشيطان ثم هو يستخدم لو في كل هذه الأحاديث ما هي أوجه الجمع ذكر هذه الأوجه الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلا عن ابن جريد الطبري وعن القاضي عياب وعن النووي نعم أنا غيري أنا قررت بي أنا قررت بي أنا قررت عليها أنا اقترب مني نقرأ مني طريق الجنة قال الطبري رحمه الله طريق الجنع بين هذا النهي وبين ما ورد من الأحاديث الدال التي على الجواز أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع فالمعنى لا تكل شيء لم يقع لو أني فعلت كذا لوقع قاضيا بحكم ذلك غير غير مضمن في نفسك شرط مشيئة الله تعالى وما ورد من قول لو محمول على ما إذا كان قائله موقنا بالشرط الملكور وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته وهو كقول أبي بك في لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا فجدم بذلك ما تيقونه أن الله قادر على أن يطرف أبصارهم عنه عنهما عن ان او غيره هذا الرد الاول الذي اثار اليه الطبري هنا من ان قائل لو لو كان قالها غير معترض غيره غير, غير معترض على نسيئه الله دل قله وموقن بان ما حدث من قدر الله نحو قول أبي وكر لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا هنا قال أبي وكر هذا هل قاله على سبيل الاعتراض على القدر او على سبيل السخط أو التسخط لا أو على سبيل التشكيك في ان ما حدث او ان ما يحدث ليس بمشيئة الله لا انما قال هذا وممكن ان انهم حتى لو رأوهم فانهم بمشيئة الله وممكن ان الله عز وجل قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بان يصرف ابصارهم عنهم ولكنه قال هذا على تبيل الاخبار بامر حسي قد انتفى يعني من ناحية الأسباب الحسية نعم لو أن أحده نظر تحت قدميه لرأى الرسول صلصة ورأى أبا بكر فأبو وكر يخبر عنه عن أمر حسي لكن هذا الأمر الحسي قد انتفى وقوعه للحفظ الله ولصرف الله لأبصار هؤلاء من النحية الحسية نعم نعم هنا على أو على هذا المعنى يتنزل نقله الطبري من انه قال ان الحديث على الجواز لان النهي مختص بالجذب بالفرد الذي لم يقع فثمان بل لا تقل شيء لم يقع لو أني فعلت كذا لا وقع قاضيا بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط نشيئة الله نعم يعني أنك لا تقل شيء لم يقع بعض لو أني فعلت كذا من الأمور لا وقع على الصورة التي أنت بي تحتم وقوعه عليها دون أن تعلق هذا او ان تجمر جنسك أن هذا معلق من شيكله واضح هذا بناء على ما ذكرنا لا الله لا قوه الا بالله هو ابو خونا اخبر عن يعني كما ذكرنا ولكنه ايضا يوه أي كما قال القبريون أضمر أو يضمر في نفسه أن هذا مقيد بمشيئة الله لأن الله شاء سبحانه وتعالى أن الكفار لم يروا الرسول صلى الله عليه ولم يروا أبي أبوك. ويعلم أن الأمر بمشيئته سبحانه وتعالى ولو شاء سبحانه أن يرى الكفار الرسول لرأوه ولكن أبوكر على يقين وعد الله لرسوله فوالله وقال القاضي عيض وهذا وجد ثنين او جورجان لم يرد فهم من ترجمه البخاري لهذا الباب اللهم من التي ذكرها انه يجوز استعمال لو ولونا كما يكون للاستقبال آه. الاستقبال مما فعله لوجود غيره نعم هو من بعد لو نعم لكونه لم يدخل في الباب إلا نعم لكونه نعم لم يدخل أي البخاري في الباب إلا ما هو للاستقبال وما هو حق صحيح ومتيقن بخلاف المواضي والمنقبه او ما اعتراض على الغيب والقدر وهذا بلا شك وجه قوي لجمه ثم قال والنهي انما هو حيث قاله مؤتقدا ذلك حتما وانه لو فعل ذلك لم يسبه ما اصابه قطعا فاما من رب ذلك الى ما شئت الله تعالى وانه لو لان الله اراد ذلك ما وقع فليس من هذا يعني ان الاحاديث التي قرأناها الآن هي كلها او اغلبها للمستقدام يعني لو ان يعني لو لو مثلا انت حديث مثلا لولا كن اشق على امتي لا امرتهم ولم يأمر صلى الله عليه وسلم وكذلك آه الحديث مثلا مدد الشهر لو وصلت وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم فأيضا علق هذا بالاستقبال أي بأمر مستقبل فهذا التعليق بالاستقبال يقطع او تنتفي بالعلة التي من أجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول له لأن لأن الحديث الآخر والذي فيه ااا كان لا ولا تافف و عن قول لو لانها تفتح عمل الشيطان يعني اذا اصابك شيء فهذا الشيء اصابك وانتهى مضى فاذا استخدمت لو في هذا الذي مضى وانقضى فيكون فيه نوع اعتراض علي, على قدر الله الذي مضى اما اذا استخدمت لو في شيء مستقبل يعني اما على سبيل التمني او على سبيل التعليق بالمستقبل فهذا ليس فيه اعتراض على, على قدر الله وليس فيه التفخد او المعارضة لقدر الله عز وجل أحنا. ثم قال القاضي عياض ولدي عندي كمعنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه يعني اعتبر القابي عياض قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقل لو النهي هنا عنده نهي تنزيه يعني ليس على سبيل التحريب هذا فيه نظر ولذلك تعقبه النووي بأن قال بأنه جاء من استعمال لو في الماضي مثل قوله اهلا لو استقبلت من أمر ما ما أهديت او ما أعطيت الهدي فالظاهر أن النهي يعني النووي هنا يذكر وجه آخر أنه حتى لو كان لو كان استخدام لو في امر مضى فأيضا قد أو ليس منهيا عنه على الإطلاق يعني لا ينهى عن استخدام لو في الأمور التي مضت على الإطلاق بخلاف ما قال القضي عياف او الكلام حيث بيّن أن الحد الفاصل أو الفارق بين لو المشروعة كما ثبت في الأحاديث التي قرأناها الآن وبين لو التي يمنع استعمالها هو الاستقبال والمضي فإن كانت لو للاستقبال أي في الأمور المستقبلة فهي إيه؟ في مشروع وجائها وإن كان استخدام لو في أمور قد مضت وانقضت هذا والذي يمنع فبين النووي أن حديث لو استقبالت من أمر مستدبر هذا حدث في أمر مضى ورغم هذا استخدامه الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع النووي شر شرط آخر للتفرقة بين لو الجائزة ولو من النار وهو أنه قال فالظهر أن النهي عن إطلاق ذلك في ما لا فائدة فيه وأما من قالهم تأسفا على ما فات من طاعة الله أو ما هو متعذر عليه منه ونحو هذا فلا بأس به وعليه يخمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث يعني من استخدم لو ليس فيما لا فيه من التسخط او من الاعتراض على قدر الله او على شرع الله وانما استخدم لو تأسفا على ما فاته من الطاعة او ما فاته من الخير الذي لم يدرك هذا الذي حتى ان كان في امر مضف انه يجوز لو اني استيقظته مبكرا لأدركت الفجر أوه. لو أني ركبت مثلا او, أو لو أني ركبت مبكرا لأدركت الدرب أنت لا بهذا أنت لا تقدر أن تعترض على قدر الله أنك لم تركب مبكرا ولكنك تتأسف على فوات مجلس العلم عليك تتأثق على فوى فهنا لو تسرع ولا يتنزل عليه حديث ايش؟ لو تفتح عمل الشيطان لا. هنا لو لا تفتح عمل الشيطان ولكن لك تتأثق علي على فوى الطاعة عليك وهذا من, من محاسبة النفس وهذا يوافق قوله صلى الله عليه وآله وسلم هلو استقبلت من أمري ما استضرت لسقط او لما سقط الهدي وأخيرا نقول ما قد قالوا القركبي في المسهم في شرح مسلم المراد من الحديث الذي أخرجه مسلم والذي فيه النهي أنا ان الذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليم لعمر الله والرضا بما بما قدر والاعراض عن المنتفات لما فات انه اذا فكر في ما فات في ما فات من ذلك اه لو اني فعلت كذا لكان كذا جاءته وساوس الشيطان فلا تزال به حتى ينفضي إلى الخسران فيعارض بتواهم التدبير سابق المقابير وهذا هو عمل الشيطان المنهي عن تعاطي أسبابه بقوله فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان وليس المراد ترك النبق بلو مطلقا إذ قد نطق بها النبي صلى الله عليه والآله وسلم في عدة أحاديث ولكن ما حل أن عن اطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت معاربة للقبر ما اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لو وقع خلاف المقضوف لا ما إذا أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل فإن هذا وفإن مثل هذا لا يختلف في جواز إطلاقه وليس فيه فتح عمل الشيطان ولا ما يفضي إليه إلى تحرين هذه خلاصة فيه. أقوال أهل العلم في هذا الزمان ننتقل <تصفيق> إلى ما قد أشار عليه المصنف هنا في قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا وقد بينا ما في هذا في الأقسام التي أشارنا عليها فيما نقلناه عن الشيخ المعصيم رحمه الله تعالى هذا لن تقرأ هذا mys van r poor honder قوله تعالى الذين فاولوا الإخوانين وقاعدوا لو أطاعون ما قتل هنا كما قال الشيخ النظام رحمه الله تعالى ألوام هنا والتي فصلت بين الذين قالوا لإخوانيهم وقاعدهم الماء إن تكون عاطفة والجملة معطوفة على قال يعني قاعدوا هذه جملة ثالية معطوفة عليه على الجملة التي قبلها قاعده. قالوا فالواء إن تكون عاطفة والجملة معطوفة على قال ويكون وفت وصف هؤلاء بأمرين الأول بالاعتراض على القبر بقولهم لو أطعونا ما قتلوا والثاني بالجبن عن تنفيذ الشرع إرجاب بقولهم وقاعد أو تكون ألواو للحال والجملة حالية على تقدير قبل أي والحال أنهم قد قاعدوا فيه نعم أي الذين قالوا لإخوانهم والحال أنهم قد قاعدوا يعني لم يخرجوا للقتال ففيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهم يعني لم يكتفوا فقط بأنهم قد قاعدوا عن القتال بل والحال هذه جمع ايضا انهم قالوا لاخوانهم لو اطاعون ما قتلوا فجمع السوئتين سوءه القعود عن الجهاد وسوءه التضبيط او تضبيط المجاهدين عن جهادهم قعد وفي, وفي حال قودين قالوا لاخوانهم لو قطعونا عن عدم الفروض ما قتلوا فجاءهم سبحانه وتعالى قل فضروا ان اموتكم الموت ان كنت صادقا طيب حديث حديث مسلم حديث ابي هريره الذي جاء فيه النهي عن لو جاء في أوله أنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير يعني الخير لا يعدم لا يعدم المؤمن الخير سواء كان ضعيفا أم كان قويا ولكن القوي أحب أحب إلى الله من الضعيف والمقصود بالقوة هنا قوة الإيمان ليس, ليس قوة البنيان أي الذي قوي إيمانه وكلنا نشتكي من ضعف الإيمان إلا مرحبا فلا يوجد فينا أحد يدعي لنا في قوة الإيمان فنحن أبعث مما يكون ونفتكر إليه إلى تثبيت الله ويعني نعوذ بالله من التسخط او من عدم الرضا ونسأل الله أن يعافينا فالمؤمن لا يتمنى البلاء يعني لا يسعى إلى البلاء ولا يتمناه ولا يأخذ بأسبابه بل بالعكس ويأخذ بأسباب الهرب والفرار من البلاء ولكنه يعني إذا حدث او إذا حدث الأمر على خلال ما كان يرجوه فإنه يسأل الله الثبات ويقول قبر الله ما شاء ودائما يسأل العبد رباه العافية ولذلك كان من الأدعية ومن الأذكار التي كان يواغب عليها الرسول صلى الله عليه وآله في الصباح والمساء هذا الدعاء اللهم أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياية وأهلي ومالي فدئما يسأل رباه العافية ويسأل رباه العفو وكان من أرجع الدعاء في ليلة القبر اللهم إنك عفون تحب العفوة تعفونا بارك بارك ونسأل الله أن يرحمنا وأن يعاملنا بصدله وأن لا يعاملنا بعدله خلقنا وإذن أكبر نجل عمي باب النمي وعن تدريب عن أبي بن كعب رضي الله عنه en rasul allahe sallallahu alayhi wa sallam قال la tatubu alriha faidha raayshum ma ما ala faidha raayshum allahumma ina neselke min هذه haadihe zeeh wa fayri maa fiha wa fayri maa umirat bihi wa naudu vika min ما haadihe zeeh wa sherri maa <تصفيق> الريح هي خلق من خلق الله عبد الرجل لا تفعل شيئا بذاتها بل هي مأمورة مقهورة فلذلك يعني ليس من العقل فضلا أن يكون من الشر أن تسب لأنها ليست فاعلة فلماذا تسبها؟ هي مأمورة بأمر الله فإذا سببت الريح فإنك تثبت من أمرها لا تسب الريح ولذلك جاء النهي عن سبب الريح في هذا الحديث وهو حديث صحيح صحيح هو العلامة الألبنية رحمه الله <تصفيق> و... ولا هنا في الحديث هي لا الناهيه نا تسب و و التسب هو الشتم ويدخل في هذا ايضا القطع واللعن اه والعيد وما أشبه و... ومن تمام البيان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد بينا أن الذي يأتي بالخير من هذه الريحة هو الله هو سبحانه الذي يرسل الخير فيها و... وأن, وأن الذي يأمر الريح ب... بأن تقعل كذا وكذا من الشر أو من الضمار على بني آدم والله سبحانه تعالى فلذلك أنت تسأل آمرها سبحانه إذا أردت أن يسرق عنك شر الريح فتسأل الذي أمرها حانو. ولذلك أرشد الرسول إلى هذا الدعاء يعني حتى يجد الناس البديل بدلا من أن يصبوا الريح إذا أتت لا تشتهيه الأنفس ماذا يفعلون هل يصبون لا لا يصبون ماذا يقولون هذا الدعاء اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به أعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت هي أشر ما أمر ربي <تصفيق> <تصفيق> رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله وقوله الظنين بالله ظن التوء عليهم دائرة السوء قال ابن القيم في الآية في الأولى تسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابه ولم يكن لحضر الله وحكمته وإنكار الحكمة وإنكار الحضر وإنكار أن يسمى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن الثوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الحك وإنما كان هذا الظن الثوء لأنه ظن غير ما يليق به سلحان وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصابق نعم فنظن أنه يليل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها او أو أنكر أن يكون آجر بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بارغة يستحق عليه الحمد بل زعم ان ذلك لمسئه مجرده فذلك ظن الذين كفروا طول للذين كفروا من النار واكثر واكثر الناس يظنون بالله ظنا استوي فيما يخص بهم خذوا الناس خطي مافراد ولا يذم من ذلك الا من عرف الله واسماؤه وصفاته وصفاته وموجي وموجي وموجي بحكمته وحمده ووعده الصابق فليأتج اللبيض الناطح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوف ولو فتست من فاستستل رأيت عنده تعنط على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكتر وفتش نفسك هل أنت تارم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا لا إخالك ناهية لا أخالك ناهية اكثر هذا باب هام أيضا نتعلق بجنب التوفير إنه يتعلق بيش بالله سبحانه وتعالى بالله ماذا يظن المؤمن بربه الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديثين الذين أخرجوا هما مسلم في صحيحه حديث جابر رضي الله عنه الاول انه صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يمتن احدكم الا هو يحسن الظن بالله هذا خرج مسلم في حديث اخر وحديث القصي انه سبحانه وتعالى قال انا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء ولذلك كان من استفاد المنافقين أنهم يسيئون الظن في الله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليين وما هو وما هو ظن الجاهليه او ما هو الظن بالله غير الحق انهم ظنوا ان الله لن ينصر رسوله ولم ينصر رسالته ولم يمكن لدينه ولن يمكن لدينه وظنوا أن الكفر والباطل والبدع سوف تكون لها الصوالات والجوالات كلها وأن العلوم يكون جائما للباطل على فرق هكذا ظن المنافقون وللأسف هذا مما يصاب البعض إلى وقتنا هذا إن البعض من ضعاف الإيمان لما يرى غلبة البدع وغلبة الأهواء على المسلمين وغلبة الأحجاب على أهل الحق يظن أن هؤلاء سوف تكون لهم الغلبة دائما وهذا الأمر يقول البعض أحيانا بلسان مقاله وأحيانا بلسان حاله واذن او نسمع هذا كثيرا تؤمن العام الذين لا يفقهون حقيقه الامور او حتى من بعض خواص طلبه العلم ياتي احدهم فيقول لك إن فلانا هذا من اهل الباطل او من اصحاب الاهواء له التمكين وله الاذى الكسر وفي المقابل يقول لك إن الذين يتبعون العلماء قليل والذين يتبعون منهج الحق قليل فيغتر بكفرة أهل الباطل ويظن أن كفرة اهل الباطل سوف تظل بإمان هكذا او أنه سوف تكون الغلب لهم لكفرتهم فيظن بالله غير الحق ظن الجاهلين ويغتر بالكفرة وللأسف هذا يجره إلى أن يذهب في الحق الشيطان يفتح له بابا آخر إنه لما يظن بالله غير حق ظن الجاهلين فإذ به ننتقل إليش إلى أنه يذهد في هذا الحق ويذهد في أصحاب الحق ويذهد في العلماء ويأس من العلم يأس منه من العلم الماسا ويأس منه من كتب السنة او من كتب أهل المال اشهد ان الله سبحانه وتعالى قد حذر من هذا مبين هذا الامر خطير فقال كما في سوره ال عمران هذه هذه هي كما ذكرنا هي, هي اتت في سوره انور في, في السياق ربوتي اخذ الايه الاولى هذه ظنوا غير فقط ظن من الامر شيء قل ان الامر كله لله اه ليس ليس لكم من الامر شيء الا له الخلق والامر تبارك الله احسن احسن الخالقين الله الله سبحانه وتعالى يحكم لا ولا معقب لحكمه ويقضي ولا راد لقضائه صح ولكنه قد جعل سننا لتدبير شؤون هذا خلق جعل سننا وجعل التدابير التي بها تتقيم حياة الامم فجعلت سننا للنصر وسننا للتمكين وجعلت سننا اا بها يعني لا المحق من المكتوب سنن فمن سنن النصر الاستقامة على شرع الله قل امنت بالله ثم اصطقم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ومن ثنم الهزيمة او الحرمان من نصر الله ترك الاستقامة وترك الاستقامة هذا يدخل تحتهم والبدعة والشرك بأنواع الأصغر والأصغر فكلما ازداد العبد استقامة على شرع الله كلما ازداد تأييد الله له وازداد نصرة نصرة الله له وازداد نصرة الله له والذين صدقوا اه يثبت الله لهم الامر بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين فذن الذي يضله الله الظالم الذي ظلم نفسه بترك الاستقامه وظلم نفسه باتباع الهوى اه وظلم نفسه بترك الحق بعدما تبين له آه. هذا لا ينال او لا يفتحق التثبيت اما الذين يثبتون والذين يفتقمون و... ولا يتبعون اهواءهم بغير هدى من الله لا. فقال او قال الشيخ بنوصي من هنا تعليقا عليه على قوم المنافقين الذي الله سبحانه وتعالى او الذي قاله سبحانه وتعالى في كتابه يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ لا <تصفيق> مرادهم من ذلك امران الاول رفع اللوم عن انفسهم الثاني اللي اعتراض على القبر اللي اعتراض على القبر ثم قال سبحانه بعد ذلك بعد ان قال ان الامر ان الامر كله لله يخفون في انفسي ما لا يبدون لك فمن شأن المنافقين عدم الصراحة والصدق فيخفى في نفسه ما لا يبديه لغيره لأنه يرى من جميه وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان فيه هلاكه فهو يخفى القفر والفسوق والعصيان ويخفى البدع والهوى يخفى في ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا وايضا استخدموا لو في, في غير غير محلها فجاء سبحانه كل لو كنتم في بيوتكم نظر الذين انا الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ثم بين الحكم من هذا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحق ما في قولك لا وله ذلك لما حصل هذا الابتلاء والتنحيص في غزوه احد و وقيل للاستحابة إن الناس قد جامعوا لكم تخشوهم فبماذا كان رد المؤمنين فبماذا رب المؤمنين فبماذا رب المؤمنون هذا الأمر جادهم إيمانا لم يزدهم ضعفا أو لم يزدهم أو لم يلقى في قلوبهم الرعب كما ألقي في قلوب المشركين فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا على العكس ألقي في قلوبهم المزيد من الإيمان فزادهم إيمانا وقالوا إيش حزبنا الله ونعم الله فماذا كانت العاقبة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء واتبعوا إضوان الله هذه العاقبة الحسنة نسأل أن يرزقنا حسن العاقبة لهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزي الدنيا وعذاب الآخر فالذين يظنون بالله أظن الحسن ويعطصمون بحبل الله ويستقيمون على شرع الله وإذا وإذا نظروا إلى كثرة العدو او إلى كثرة أهل الباطل وقيل له إن أهل الباطل قد جمعوا لكم فاخشوه فبماذا يكون الرب تزداد إيمانا ويقول حسبنا الله, الله الله سؤال وحسبنا هو كافينا هو سبحانه الحسين حذبون الله وسبحانه نعم الوكيش نعم المونى ونعم النصير فتكون ان شاء الله العاقبة الحسنة فانقلبوا بنعمة من الله وفرده لم يمسهم سوء واتبعوا رضوان الله فهر لنا فهر جزاء من يحسن الظن بالله ويوقن بنصر الله لا نفق وانه مهما ازداد الباطل ومهما ارتفع طرايات اهل الأهواء فان ما الهم الى الهزيمه والخسران ولضم حلال ولا يبقى في الارض الا ما يمسع الناس هذه المسنة لله فاما الزبت فيذهب جفاء واما ما يمسع الناس فيمكس في الارض فعلينا ان نحسن الظن بالله وان نوقن بنصر الله لاهل السنة اهل الحق اهل الحديث والاثر اصحاب فالايه هذه الآثار الذين يسيرون على اثر الصحابة والسلف ونعلم أنهم هم الفرق الناجئ والطائفة المنصورة صارت كلمة صار شعار الطائفة المنصورة على من عليه على اهل الحديث على أهل السنة على السلفين الذين هم ثبتوا على منهاج النبوة وحملوا ميراث النبي صلى الله عليه وآله وهم منصورون وإن خزلهم من خزلهم لا يبروه من خزلهم ولا يبروه من خالفهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فأنت فنحن نخصن أظن بأن الله سبحانه وتعالى لن يخزل هؤلاء لن يخذل أهل الحق لن يخزل علماء السنة العلماء الربانيين لن يخزل العلماء الربانيين الذين يربون الناس على الكتاب والسنة وأن النصر حليفهم في الدنيا والآخرة ولا يعني النصر أي النصر المادي فقط لا النصر يكون بظهور أهل الحق وبظهور كلمة الحق وإن لم يتبع هذا الحق الفئام من النصر ولكن الحق ظاهر وإن يعني جحداه من جحداه وإن جاهل جاهله من جاهله هذا كلام ابن القيض رحمه يمسوا العقيدة يعني سته مين طبعا منقول انه يديل الباطل على الحق اداله مستقره يا بمحله فيها الحق والمحل ماها الحق هذا قد اساء اظن بالله لذلك كما قال كما قال سبحانه لن يضروكم إلا أذى وإن يقاطلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا هذه سمة أهل البطر هم يعني قد شابهوا إبليس في أنهم يخنسون, أو يخنسون. إبليس هو الأسواق الأسواق الخناس يوسف ثم يخنف يهرب كذلك أهل البط أو أهل, أهل البذع أو الأهواء أو الكفر هم لن يضروا المؤمنين إلا أذن فقط نعم ولكن عند المواجهة يخنفون ويهربون ويفرون او يتلاعبون ويراغون ولكن المشكلة تكمل احيانا في ضاعف اهل الحق او عدم ثبات اهل الحق على هذا الحق او عدم تعظيم من عرف الحق على هذا الحق فمن هنا تأتي الهزيم او يأتي التصليف من أهل تصريب أهل الباطل على, إيه؟ على أهل الثلاث لكن إذا اعتصم المسلمون بهذا المنهج بمنهج الكتاب والسلة بفهم السلف وطارقوا هذه الأهواء خلف ظهوره لما فراهم الله عز وجل وإن, يعني وإن كانوا قله وإن كانوا يعني قد عدموا أو يعني ليس في أيديهم من الأسباب المادية إلا أقل القليل فهذا وليس سبيل النصر وسبيل الحصول على توفيق الله عز وجل السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة نعون ذلك سابق ابن القيم لما قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن الثوء فيما يختص به وفيما يتعله بغيرهم ونحن لا ندع إلى أنفسنا أننا قد عثمنا من هذا بل أنا أولكم ما أحد إلا قد اعتروا هذا أحيانا أنه أحيانا يقع في شيء من إيش من ظل السوق ولا يسلم من ذلك إلا من علق الله وأثناءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فعلينا أن المجاهد أنفسنا على إحسان الظن بالله وإحسان الظن بالله لا يعني أن تحسن الظن بنفسك بل أن تتجمع بين إحسان الظن بالله وبين سوء الظن بالنفس التي تأمر بالهوى إن النفس لأمارك من السوء أنت تسيء الظن في نفسك حتى تجاهد نفسك ولكن هذا لا يقضي أن تسئ الظن بالله نعم أنت تخشى من ذنوبك ولكنك ترجو رحمة الله وترجو نصر الله وتستخفر وتتوت من هذه الذنوب حتى تحصل العون والنصر من الله ومن يبتقي الله يجعله مخرجاً ويرزق من حيث لا يهتف ومن يتوكل على الله فوحزه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يخسر ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا وأن يثبت أبدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين وصحانك اللهم على الحمدك أشهر أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوى الله على محمد روح للآله وأبحث إن شاء الله معدنا في الخطبة ثم الدرس درس الجمعة ان شاء الله وأما درس السبت في فوى كما قلنا مؤجل إيش للسبت اللي إن شاء الله قال تحان كذلك السبت الذي بعده إن شاء الله, إن شاء الله. I don't know.